قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إلى أجل مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ إذا جاء لا يؤخر لَوْ تعلمون؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.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 مِنَ الْخَاطِئِينَ أَغْرَقُ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا